بسم الله الرحمن الرحيم اطرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقه اطرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان كان لا يبغى قرأه استغنا إن إلى ربك رجاء قرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى قرأيت إن كان ألا المدح أو أمر بالتقوى قرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنشفى من بالناصية ناصية كاذبة فاطئة فليدعو ناديه سندع الزبانية Kala la tu t'it'hu